بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون والسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللعنة صميت بيهم بسمه سوابك العالم وأنا حديث الغشيات والليل إذا يرشان وما إلى ذلك أفتان من أنت المعادن إذن التقصير المفيد التطوير المميل ها. الطينة شدة طين والوحفة الطين والوحفة كلها يتعذر على المرء أن ينشئ أن يصل إلى المجلس أيضا أجل الثوم والبسط هما كان على شكلتين ها كده <تصفيق> مفهومه شده نعم. نعم. نعم. المطر ما بقول له رمض بقول نعم ها باقي شيء خلاص كده انت يقول صلى الله فيكم يقول سمعت عبد الله بن قال أدى المؤذن من عباس يوم جمعة في يوم المطير فذكر أنه حديث ابن أولين من ابن أولين سماعين السبب معنى في وقال وكرهت عن تنشو في الضحض والزلدي قالوا حدثنا عبد ابن حميح أبو محمد الكشف قال حدثنا سعيد ابن عامر عن شعب قالوا حدثنا عبد ابن حميح قال أخضرنا عبد الرزاق قال أخضرنا معمر ابن راشد أبو عرم قال البصري نزيل اليمن كلاهما العاصم الأحور علم عبد الله بن الحادث أن ابن عباس أمر مؤذي له. في حديث معمر في يوم يوعة في يوم المطير في نحو حديثه وذكر في حديث معمر فعله أو فعله من هو خير منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدليل والقدور لكي تحصل الخطة بالجواب لأنه قد أحال في فعل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام اقتداءا به وابتساءا قال وحدثنا محب بن هميد قال حدثنا أحمد بن إصحاق الحضران قال حدثنا محب بن خالد قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحاج قال محب لم يسمعوا منه. قال أمر بن عباس مؤدنه يوم الجمعة يوم المطير منحو حديثه قال باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حين توجه حين توجه هذا مخصوص النافلة سواء كان نفلة الليل أو نفلة مهار لبس أن يصلي على دابته سوى استقبل القبلة في بداية الصلاة أو لم يستقبل الأمر في السنة ويستحب أن يستقبل القبلة في أول الصلاة وبعد ذلك لا يتحرج عليها أما الفريضة فالأصل أنها تصلى والإنسان نازل على الأرض هكذا كان يفع النبي على الصلسلات ولكن إذا اتضر الإنسان وهو راكم وما هو من الوسائل الحديثة في عام مثل الطائرة ولا تمكن من الصلاة على الأرض ولو أن يصلي على مقعده الطائرة وما كان على شكلتها إذا كان الإنسان ستهبط الطائرة ولازال في الوقت مقيم في آخر إذا كان ستنزل الطائرة الضربة تصدقن ولا زال في الوقت متبقى زمن يكفي لهذه الصلاة فلا يصلي في المقاعد إنما ينتظر حتى ينزل إذا لم يحرم له هذا المتأسرا ويصلي على مقاعدة الطائرة لا حرج عليه في هذا وإن صلى الله إلى غير القبلة فهو هذا معظور قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمائل قال حدثنا نابين قال حدثنا عبيل الله النابي قال ابن عمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدر يسم حكم المؤام صلاة التطوع حيث ما ترجاش بينا قدفه قال حدثنا أبوهر من هابي قال حدثنا أبوهر الخالق الأحضار سليمان بن حيال عن عبيد إلاك العمري عن نافع عن ابن عمر أني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي على راحته حيث توجهت به قال حدثنا أو حدثني عبيد الله بن عمر الطواريب قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطار عن عبد الملك ابن سليمان قال حددنا سعيد بن رواية عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنره هو مقبل من مكة إلى المدينة على راحته حيث كان وجهه قالوا فيه نزلت فأينما توله فتم وجه الله فتم وجه الله المراء فتم جهة قبلة التي تستقبلونها في حالة الضرورة او اذا انتبس عليكم الامر فلم تدرك اي نتيجات الا او ظلمة الله او نحو هذا وقوله فتم رجل الله ليس المراهد به الصفة الذاتية الخبرية التي صفة الوريس كما ذكر هذا مجالب عين من السبب ورجع هذا شير من الإسلام المتنمية رحمه الله تعالى فأينما تولوا فتم فلإشارة إلى المكان فثم إشارة إلى المكان الله سبحانه وتعالى في جهة العلم طوط العرص بذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى قالوا حدثناه أبو قريب محمد من علا الأمدان قال قرن أبن عبد المبارك cues abu aver mitra member وقالوا فيه w benim sarح فقد صار منها نور пис hiv إذا ذكر الأحوار بكل بندت وهم أن جعل فيها وأنت إلها إذا صار عبد الله من مرة ليلة وقد صار منها نورها وجمال إذا ذكر الأحوار في كل بندت وهم أن فيها وأنت إلها كان من بلاد مرضاً جمع حصار خير كان مجاهداً كان عابداً كان فقيهاً محدثاً عاظماً موقناً جوالاً كريماً سخياً صاحب شيماً ومرؤاً ومن ذلك مردت يوم ومعه مركبه من نبت الله الذين اجتبونا عن الحديث فكان من موكبهم في السماع فنظر أم ولد لأرون فقال فقالوا موكب من هم. فقالوا لها هذا موكب عبد الله من مبارك قالت الله إن هذا هو السكر هذه هي السيادة سيادة هذا هو ليس بملك هارون يوسيقى السيادة الإن والفضل والصلاح ليس بأمر الولاية والسلطنة والخلاف ذهب له رجل من بلاد بغداد قاصبا مرض فعندما أقبل على ابن المغارف وجده مقبلا على طلابي وكلابدتي من هذا مرض وقد نالني حظا وهو رجل غريب فأنشد قائلا خلفت عرسي يوم السير الزاكية يبنى مبارد كالكيني برماني خلفت أبو الليل صحرا لم أرد ففي فؤالي من أشيء مكيب واخبرني طرف زماني نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع طريق كبير وما امنيت بها من لغ حياه استوق في زاد لها رقص المصورات اخاف صوابها في كل ساعه يا ابن المبارك اذن لنا ساعه مضرا في خط ذاك والا بالعشيات يَا أَهْلَ مَرْمٍ أَعِيدُونَ بِكَتِّكُمُ عَنَّا وَإِنَّا رَغِيْنَاكُمْ بِأَبْيَاتِهِ فَإِنَّا مَعْشَرًا صُبُرُوا وَلَسْنَا نَخْشَى سِوَى أَصْرِ السَّمَارِ فلما سمع مبارك مبارك هذه الأبيات حنَّ له وحدثه يَبْنَا مُبَارَكُ تَبْكِينِ بِرَمَّاتِهِ هذا الرجل جاء مرتحي ثالثاً أهله وعرسه ودويه ومشى إلى عبد الله المبارك يسمع الحديث خلفت عرسي يوم السير باكية يابن المبارك تبتيني قرماتي خلفتها بالليل صحراً أماراً ففي تؤادي منها شفو كيابي أهلي وإحواني عرسي فرقتهم وجئت نحوك من تلك المفاسات مشى من بغداد إلى بلاد معروه. يسمع من عبد الله الحديث نعم يقول بارك الله فيكم وَبِنَ أَبِي زَائِدَةَ هَا قَلُوا حَدَّثَ النَّفِلُ مَيْتُ قَلُوا حَدَّثَ النَّأَدْتُ كلُّهُمْ عَلْ عَلْ عَبْدِهُمْ أَجْمُنَ بهذا الإسناد نحوه بحديث ابن المبارك ومن أبي زائدة ثم ابن عمر فأينما تولوا فتم وضع الله معناه يعني لك أن تستقبل غير القبلة إذا كان هذا في النافية يقضون إذا عليك الأمر بعد اجتهاد وسؤال إذا انتبس عليك الأمر نزل في فلم تدري أين تجلت وتريد أن تصلي الطريق وليس هناك من تسأل أو سألت فدمك رجل على الجهة الخطة فصليت صلافك صحيح أو كنت في ليلة ذات غمان وصحابة أو بلان صليت عسبما أداك اشتهادك فلما أصبحت تبين لك أنك صليت إلى غير قبلة لا تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة أو كان الإسلام مقيداً لا يستطيع أن يستقبل قبلة أو كان الإسلام مريضاً لا يستطيع أن يستقبل قبلة وتحرم فيصلي على حالك فيصلي على حالك هنا يأتي قبل الله فأينما تولوا فتم رجل الله وإلى الأصل اشتراط استقبال القبلة في حال القدرة لأن من الشروط التي تسقط عند العكز استقبال قبلة يسقط عند العكز عندكم سكر العور يسقط عند العكز عندكم استقبال كل ايام يسقط عند العجز عندكم العجز عن التطهر يسقط وهذا طيب النية لا تسقط في حالة الماء شروط صلاة النية شروط صحب صلاة النية لا تسقط النية في حالة الماء احنا بخلال بقية الشروط الذي شروط صحب صلاة تسقط عند العكس فإذا عجز عن الصفاء القناة يصنع على حرفين فأينما يؤلوا فثم وجه الله وقال في هذا نزرت أي في هذه الصورة وما شابهها قال حتى يحيى ابن يحيى التمين من قال قرأت على من عن عمر بن يحيى المزيد عن سعيد بن يسالي عن ابن عمر قال رئيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت على حمال وهو موجب إلى قال وحدثنا يحيى بن يحيى وخيض على شمال مدينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال على مام عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عن سعيد بن ياسا كنت أسير مع ابن عمر بطريقة مكة قال سعيدك لما خشيت الصبحة نزلت فأوضرته ثم أضركه وقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجرة ونزلت فأوضرته فقال عبد الله أليس لك في رسول الله قصة حسنة؟ فقلت بلى الله قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتل على المعيش كان يوتل على المعيش وراح partnering يحيا بن يحيع فقرأت على مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رحلتي حيث ما توندهب به قال عبد الله بن عمار كان بعد أبحث عنه عمر يفعل قالوا حدثني عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليل الليلة بن سعد أبو الحارف الفاهن من قاضي المصري قال آه عبد بن الهام يسامة يزيد يزيد بن الهام عن عبد الله بن النار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلاتك فلا حدثني حرمل ابن يحيا في جيد المصري فلا اخضرنا ابن واحدة عبد الله جواهد ابو محمد الفقير المصري فلا اخضرنا يونس ابن يزيد الايد عن ابن الشهاد ما هو الزهري عن سلم من عبد الله عن ابنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على رحلة قبل اي وجه توجه ويوتل علي غير انا ويصلي عليها المكروبا قال وحدثنا عن المسواد من قرر حال ملك قال أخضرنا ابن واحد قال أخضرنا يونس عن ابن شئاب عن عبد الأجمعان ابن ربيع أنه أخضروا الناباء أخضروا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنّي الصبحة بالليل في, في السفر على ظهر راحلته حيث تونجه قال وحدثنا من محمد بن واحد والمعروف بالسمين قال حدثني عفان بن مصر والصفاق قال حدثنا همام ابن يحيى العون قال حدثنا آنس البسيرين قال تلقينا آنس الممالك حين قدم الشام فتلقينهم بعين القمر فرأيته يصلي على حمامهم وجهوا وجهوا ذلك الجاذك وأهم أهماه عن يساني القملة وكُلت له رأيتك في الصلدي لغير القملة قال له لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله لم أفعل باب جواز الجمع بين الصلاةين في السفرين شيء نعم صلاة النقل على السفرين غير السفرين لا يشمل أن كنا من قبل السفر والفضر the <coughs> كان الجمع بين الصراطين والسهدر وكذلك يجوز الجمع بين الصراطين والحضرين إذا احتاج أغماره لهذا كذا يجمع إذا كان في الحضر سبب المطر الشديد والوحن وما إلى ذلك لا مساء كذا الجمع للحضر ولو كان في فلحددنا يحيى ابن يحيى الثميني الميسيبوري أبو زكايني قال الإمام محمد فيه معبر الجسرة إلى أرداد بعد عبد الله من الحضارة مثل يحيى وإن يحيى قال صرف على ما أبو عبد الله إمام محمد الهجرة النافع الإبن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين النار والشارج قال حدثنا محمد ابن الثامن أبو موسى العنس قال حدثنا يحكى عن عبيد الله قال أصدر لنا عمر كان إلى جدل السير أي تواصل ولم ينزل في أثناء جمع بين المغرب والشعر بعد أن يغيب الشباطين فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دهن إلى جدة بالسير وجمع بين المغرب والشعر لو أن جمع جمعة تأثير أو يجمع جمعة تأثير وتأمّم ما يسمى عند بعض الفقهار بالجمع السوري فإنه مكينة سلحة وليس هو من السنة الجهة الصوري معناه أن ينتظر حتى يكون أخر الصلاة مثلاً الصلاة الوطن فينتظر حتى يبقى منها لحظات فيكون الصلاة الوطن فلما ينتظر من الصلاة يكون دخل وقته العصح فيبدأ يصلي العصح فيكون زماعة ليسوا طريقا وسم هذا الجمع الصوري في وهذا ليس في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد هذا هو تصلي اما في وقت الصلاه الاولى واما تنظر الى يخرج وقت الصلاه الاولى ودخل وقت الصلاه الثانيه فتصلي وقت الزمه هذا الجمع الذي يسمىها جمع الصوري فيه المشأة والتحالي وحارجها بالأمة فلا ينبغي فجمع نبيه رجل وقت الآن بين صلاطين قبر العصر ومجهول شاء جمعا حمول لا جمعا صوري قال وحددنا يهلا بن يحيى ركتابة بن السعيد وابو بكر ابن سيد عم وعمر نقل كلهم عن ابن عيين قال عمر حددنا سفيان عن سفيان بن عيين عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والإشاء إذا جدت من السيد قال وحددنا حمار بن يحيى قال أخبرنا بن رأه. قال أخضرني أنس ابن الشهاد قال أخضرني سالة ابن عبد الله أن دور ترأيك الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عدل في استفق لأخذ صراط المغربين حتى يجمع بينها وبين صراطي الأشياء قال أحدثنا أخوة تيبه بن سعيد قال أحدثنا المفضل يعني ابن فضان عن عقيم عن ابن الشهاد عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمعه إلى عصر فإذا الشمس قبل أن يرتح إلى صد الظهر ثم ركبه المراهب من الحديث النبي على صدق سباح هذه أنه لم يكن يجمع إلا إذا كان يجد من السيد يعني يتواصل لم يكن ينزل في أثناء سفر وهذا هو الأحسن أن الجمع في الصفر. رخصة عارضة رخصة عارضة عندما يعرض لك الله تجمع أما أنت لازل في الحنجن وأنت صحيح مساكل أنت حكم كحكم مساكل لكن في الحنجن صلي كل الصلاة في وقتها لست بحاجة إلى الجمع إنما أنت بحاجة إلى الجمع إلى التواصل المسيح إلى التواصل المسيح كما في هذه الأحاديث كان عند الجد يستير جمع قال وحددنا القطيبة بن السعيس قال وحددنا المفضل يعني المحضر عن عقيم عن المسيحات عن أنس المملك كان رسيب الله صلى الله عليه وسلم فإذا ارتحل قبل أن نزل الشمس وأخطر الظهر إلى أبط العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زال الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب قال وحددنا العمر الناقل قال حدثنا الشباب ابن الصوات المدائين قال حدثنا ليه ابن سعد عن عقيم عن عقيم ابن فالب عن الزوري. عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع علينا الصواتين بالسفر أخرى حتى ينكل عم ونور ووقت العصر فهم يتناعوا بينهما قالوا حدثنا ابن طارق وعنه المسواد قال حدثنا أخبرت أجواء أبو محمد قال حتى من جابر ابن إسماعيل عن عقيم ابن خالد بن عقيم عن ابن عن أنس عن نبيل عليه الصلاة والسلام إذا عجل عليه الصبر يؤخر الظورة إلى أول وقت العصر فيجمع بينهم ويؤخر المغربة حتى يجمع بينهم وبين الشائف يجمع بينهم وبين الشائف حتى يغيب أو حين يغيب الشفاق والمراض الشفاق الأحضر الذي هو من ده نهاية صلاة الشفاق وإلا الشفاق الأويض يستمر قوي هنا سؤال يقول تبقى خرج من الإنسان أثناء الصلاة دم فما حكمه على ومعلوم أنه من شروط الصلاة طهارم فوق البدن ومعلوم أنه الدمن جسد الجوار إذا خرج البدن سواء في الصلاة وخارج الصلاة من أحد السبيل فهو ناقب ناقب للطهارم واجب أن تأتي أبي معناه في الطهارة من الحق هذا الشرق المقصود مفتسان ومفق الطهارة بمعنى طهارة البدن والثوم والفقعة هذا الشرق أخر لكن العلماء في مثل أجدمه إلى لا الثوم يعفى عن مثل هذا لأن المسلمين يزالون يصرون في جراحة يزالون يصرون في جراحة ففي مصنف النابي شايلة لم نسعوده وغيره دمح دجاجة ودمرض بدمها على توبه فقام ودخل الصراء ولم يتوقع ولم يرسل موضع الدم من التوبه مثل هذا يختلف الناس فينتساعى معنا في فمتى ينطف الدمه إذا خرج؟ ينطف إذا خرج من عم السبيلات أما إذا كان من غير السبي أحد السبيلين كجرح ومعبادات كان من عمر إذا ربما يكون بالصلاة في حق بثرة في جسل فيخرج منها شبل الدم فينضي في صلاة فينضي في صلاة في ولا يخرج ولا يقرر الله بهذا يعني نطلع لكم الجواب على مثل هذا السؤال كثيرا ما يعرض لأحد منكم يعني هذا ان شاء الله ايها الاخوه الكرام براجع بين الصوتين في الحضاره وما يتعلق به من احكام والشروط والقيود والضوابط اخره الحصه المقرره سبحان الله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله